121. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب مِنْ وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى مِنْ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب مَنْ إلا من خطف القطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون 112. وإذا ذكروا لا يذكرون 113. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 115. متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوذ